بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وظهرك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله بعد المؤلف رحمه الله في هذا السؤال قال ما حكم الماء المستعمل ثم حصر المستعمل رحمه الله في ستة أنواع وهذا يا أخوان الحصر هذا الحصر أيها الأخوة يفيد طالب العلم وقد نهج عليه أهل العلم يعني مثلا واجبات الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة في الحج كذلك هذا يحصر المعلومة لطالب العلم وقد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث مثلا عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبيكم بأكبر الكبائر فذكر رجولة منه وقال اجتنبوا السبع الموبقات مع أنها أكثر من سبع لكن المقصود الحصر لأن هذا يريح طالب, طالب, طالب العلم يريح طالب العلم فهنا الشيخ رحمه الله استعمل هذا الحصر فاستقر رحمه الله المستعمل فقال لا يخرج عن ستة أنواع دعونا نتذكر هذه الأنواع هل يخرج؟ هل نستدرك على الشيخ؟ قال مستعمل في إزالة النجاسة مستعمل في رفع حدث مستعمل في طهارة مشروعه. رفع حدث وطهارة مشروعة بينهم فرق نعم بينهم فرق طيب مستعمل في نظافة ليس في طهارة مشروعة طهارة مشروعة مثل ايش مستحبة, ها. مستحبة مثل تجديد وضوء مثل الغسلة الثانية لليد وللوجه غسلة الثانية الثالثة طيب النظافة هذه معروف مثل رجل يغتسل للنظافة للتبريد مستعمل في رفع حدث أنثى، مستعمل في غمس يد النائم، هذه ستة أنواع، طيب، هل هناك نوع؟ هل في أحد يستدرك على الشيخ؟ طبعا الشيخ رحمه الله هذا من حسن تعليمه، هناك كتاب إخواني سلك قريب من هذا المسلك، وهو كتاب دليل الطالب. دليل الطالب هذا يا إخواني أيضا لما جاء إلى المستعمل سلك قريب من هذا المسلك وحصرها لطالب العلم الشيخ أول ما بدأ قال أما المستعمل في النجاسة فهذا لا يخرج عن المستعمل في النجاسة لا يخرج يا إخواني تقريبا عن ثلاثة أنواع إما أن يكون قد تغير بالنجاسة إن كان تغير بالنجاسة فهو نجس قولا واحدا مثل يعني مثل إذا صببنا يا إخواني الماء على هذه النجاسة وهنا يقول الشيخ متغير بنجاسة مستعمل في رفع نجاسة عفوا مستعمل في إزالة النجاسة عندنا بقعة وفيها نجاسة ونريد أن نطهرها هذا الماء المستعمل في رفع النجاسة إذا تغير بالنجاسة فهو نجس قولا واحدا لا أحد من أهل العلم يقول لا ليس بنجس كيف وقد تغير بالنجاسة هذه محل إجماع هذه محل إجماع بين أهل العلم ولهذا في زيادة يا أخواني فيه حديث الماء طهور ما لم ما لم ينجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه هذه الزيادة ضعيفة كنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام راويها من هو رشدين ابن سعد تفرد بها وهو ليس أهل للتفرد الرواية ضعيفة لكن قال أهل العلم أجمع أهل العلم عليها إذا تغير الماء بنجاسة فالماء نجس فهذه محل إجماع بين أهل العلم طيب إن لم يتغير ولكن استعملناه في رفع نجاسة إن لم يتغير لاحظ إذا ما تغير الماء لأن إن شاء الله تعالى الدرس القادم سنراجع إذا ما تغير الماء وقد استعملناه في رفع نجاسة فيه تفصيل, فيه تفصيل وهو إذا كان الماء كثيرا أي نعم قلة قلتين فأكثر فهذا طهور قولاً واحداً هذا طهور قولاً قولاً واحداً طيب من يمثل لي هنا الشيخ يقول وإلا فإن كان متغيرا. الآن استعملنا الماء في رفع نجاسة. إذا قممت فيه في ماء من تماما. يعني لو كان عندنا يقولوا حوض أو بركة ورجل عنده خرقة. أو ثوب ثوبة تلوثت به النجاسة فأراد أن يستعمل <تصفيق> استعمل هذا الماء في رفع النجاسة في بركة ونزل إلى هذه البركة وغسل الماء هنا الماء كثير في بركة لم يتغير لم يتغير طيب؟ أو إناء عنده إناء ولغ فيه الكلب فنزل هذا الإناء وغسله في هذه البركة يتغير ما يتغير أكثر من من كلتين فلا ينجس لكن إن كان قليلاً إن كان الماء قليلاً وقد استعملناه في رفع النجاسة استعملناه في رفع النجاسة هناك طبعاً يا إخواني فرق بين ورود النجاسة ورود النجاسة على المحل وورود المحل على النجاسة. عفوا هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء والكلام الذي الآن سيتكلمه الشيخ هو في ورود الماء على النجاسة قال وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحلي أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة هذا في تفصيل دعونا أولا نقول الشيخ يقول إذا كان الماء قليل والنجاسة لم تزل عن المحل كيف قليل تماما يا أخواني لو كان هناك الماء سيرد على عندي ماء سأورده على نجاسة الماء سأورده على نجاسة أبي طهر مثلا عندي هذه البقعة طيب متنجسة جلكم والله أريد أني أنظفها إن كان قليلا الماء فهذا فهذا سننظر على الصحيح سننظر إذا كان الماء قليل إن تغير بالنجاسة فهو نجس إن تغير بالنجاسة فهو نجس وإن لم يتغير الحقيقة أنها ما ما للتغير، ولهذا ننصح بأن الإنسان إذا وقع عليه شيء من هذا الماء أنه ينظفه، لكن على الوجوب محل تأمل، محله تأمل، أعيد لأني أرى يعني إن كان الماء الوارد كثيراً نحن الآن في المثال السابق يا إخواني قلنا أوردنا النجاسة على الماء أوردنا النجاسة على الماء طيب إذا عكسنا الماء على النجاسة إذا أوردنا الماء على النجاسة إذا أوردنا الماء على النجاسة كانت عندي بقعة وأريد الآن إني أنظفها وأريد إني الآن أنظفها فهذا إن كان الماء كثيرا مثل إيش كثيرا لو كانت جرية الماء لو كانت الجريه من الماء التي ترد على هذا المحل النجس يعني افرضوا أن عندنا نهر طيب عندنا نهر وعندي أيضا في هذا النهر محل بقعة نجسة جاء رجل وتغوض أجلكم الله وجاء النهر على هذه وكان كثيرا النهر كثير ولا لا الجرية كثيره اكثر أكثر من قلتين هنا يا إخواني ولم تتغير الجرية هذه لم تتغير فحينئذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهي طاهرة طيب إن كانت قليلة الشيخ ماذا يقول وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل باقي النجاسه نحن نرى الآن النجاسة والماء قليل يعني مثل لو أني فتحت أجلكم الله على هذه البقعة النجسة فتحت مثلا صنبور صنبور ما طيب أو أطلقت الوايت جبت مثلا شسمونه الهوز هوز الوايت طيب وأجريته على هذه النجاسة أو أخذت مثلا شسمونه بريق بريق الوضوء وصبيت تعرفون الصبة هذه قليلة ننظر إلى هنا قليل, هنا قليل فننظر حينئذ إلى هذا المحل هنا للمحل يا أخواني هنا ورود النجاسة فإذا النجاسة لم تزل باقية فالماء حينئذ هذا الماء المنفصل نجس لأن النجاسة ما زالت باقية النجاسة ما زالت باقية ولهذا قال الشيخ والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاس. طبعاً الشيخ رحمه الله لم يرد بهذا القول أنه طهور مطلق، وإنما أراد رحمه الله والعلم عند الله أراد إذا لم يتغير إذا لم يتغير. فمناط القول عند الشيخ ومناط الحكم عند الشيخ هو التغير ولا يمكن أن الشيخ رحمه الله يقول طهور حتى مع التغير لا هذا لم يقول به أحد من أهل العلم. والشيخ رحمه الله معروف اختياره كما في الاختيارات الجلية رأيتم وكذا في المناظرات الفقهية وقد مررنا عليها لعلكم تذكرون ذكر الشيخ رحمه الله أن الماء إذا تغير بالنجاسة وكان قليلا فهو, فهو نجس لأن الشيخ رحمه الله لا يرى أن الماء القليل ينجس بالملاقة كما هو المذهب المذهب يرون الماء القليل ينجس بأي شيء بالملاقة يقولون مجرد ما تقع النجاسة في الماء القليل النجاسة تقع في الماء القليل فهي في الماء نجس وكذا لو وردت وهو قليل من باب أو من باب أو فعلى هذا نفهم كلام الشيخ رحمه الله يقول أن الماء الوارد على النجاسة إذا كان قليلا ولم يتغير إذا كان الماء قليلا ولم يتغير لكن بشرط أن تزول النجاسة أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة سيأتينا إن شاء الله تعالى فهي فهي طهور فهي طهور. هنا فيه كلمة من الشيخ رحمه الله وهي أو قبل السابعة أو قبل السابعة هذه على المذهب لأن المذهب يا إخواني يشتريطون, يشتريطون لإزالة النجاسة سبعة غسلات المذهب يشتريطون لإزالة النجاسة سبعة غسلات فهنا الشيخ أوردها على المذهب لا أنه يتبنى هذا القول والصحيح أنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد معين سوى نجاسة واحدة وهي نجاسة الكلب فاحفظوا هذه هنا الشيخ رحمه الله قال أو قبل السابعة هذه جريا من الشيخ على المذهب أي على ما يذكر في المذهب وإلا الشيخ رحمه الله لا يرى عددا مشترطا لإزالة النجاسة سوى الكلب الكلب فيها نص لكن ما سواه لا يشترط يعني مثلا أجل لكم الله لو كانت عندي نجاسة على هذه البقعة أريد أني أطهرها كم غسلة حتى يضعون حتى يطهر لو, لو واحد صبينا كانت النجاسة خفيفة صبينا عليها زالت النجاسة انتهى طيب وقعت نجاسة على ثوب لا نشترط عدد معين ولا لا ما نشترط سبع غسلات بل قل إذا طهرت عندي مثلا إناء وقعت فيه نجاسة ونجست الإناء سنسكب الماء وننظف النجاسة. النجاسة أو الإناء من آثار النجاسة بغسلة واحدة سيزول إن احتجنا غسلتين إن احتجنا ثلاث ان احتجنا أربع إن احتجنا عشر سنغسل مدام النجاسة موجودة لا السبعة هذه الشيخ ذكرها بناء على المذهب قصدك المذهب دليل المذهب نعم القياس قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نص على نجاسة الكلب وغيره كذلك ولا شك أن إيه نعمل كلب يا هذا مستثنى النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نجاسات لم يذكر السبع اصلا. مثل لما ال العربي في المسجد طيب وش قال النبي عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء أهريقوا عليه يكفي طيب لما جاء الصبي وجعله عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال نادى ب بمان فأتبعه إياه وإن كانت هذه نجاسة نجاسة مخففة يعني قد يخرج منها المذهب يجيبون يقولون هذه نجاسة مخففة تعرفون نجاسة الغلام هذه نجاسة مخففة نصها لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ألزم بسبع غسلات سوى غسلة نجاسة الكلب هذه منصوص منصوصا عليها لهذا نقول خلاصة هذه المسألة إن كان الماء الوارد على النجاسة كثيرا ولم يتغير كما في الجري التي في البحر أو في النهر فهذه أيها الإخوة هذه الجري الكثيرة نقول طاهر طهور قولا واحد إن كان الماء الوارد قليلا كما لو أنك فتحت صنبور حنفية على نجاسة أو أخذت دلو وأهرقته، فإن كانت النجاسة باقية، إن كانت النجاسة باقية، فالماء نجس، الماء نجس، لأن هذه النجاسة الباقية يا إخوان لم يغلبها الماء بل غلبت هي على الماء ولهذا لم يزلها لم يزيلها، فيعطى الماء أو يحكم على الماء بكونه بكونه نجسا، لكن حينما ينفصل الماء وهذا في الغالب لا ينفصل الماء يا إخواني غير متغيرا بالنجاسة إلا إذا أزال النجاسة لا ينفصل الماء ونحكم له بالطهارة إلا إذا أزالت النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر طيب يعني مثل عندي هذه البقعة وسكبت عليها الماء الماء الذي سيصيبك أنت والنجاسة باقية هذا نجس لأنه ماء قليل هذا ماء ماء قليل والنجاسة هنا الحكم لها لأنها باقية لأنها باقية أما إذا زالت النجاسة إذا زالت النجاسة كما في الماء المذهب يقولون آخر آخر غسلة زالت النجاسة بها فهي فهي طاهر صحيح أنها طهور الصحيح أنها, أنها طر بعض أهل العلم يذهب إلى أنها يا إلى أنها نجسة, إلى أنها نجسة لكن العمدة العمدة في هذا إذا كانت النجاسة باقية إذا كانت النجاسة باقية والماء قليل إذن هذا نجس لأن علمنا أن الماء ما طهره ما طهرها أن النجاسة باقية في الحكم لها طيب ننظر إلى إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها المذهب يقولون طاهر لماذا؟ لأنه يخفف الحكم ما نستطيع أن نحكم بالنجاسة لأن النجاسة قد زالت فنعطيه حكم حكم بين الحكمين ليس بنجس ولا بطهور نعطيه طاهر لا يلحق بالطاهر لأنه كأن آثار النجاسة باقية أين؟ فيلحق لا يلحق بالطهور ولا يلحق بالنجس يعطى حكما بينهما وهو وهو الطاهر لكن الشيخ رحمه الله يختار يقول لا إذا كانت النجاسة قد زالت فلماذا لا نعطي الماء حكم الطهورية سيما ما أنه لم يتغير بالنجاس أنه لم يتغير بالنجاسة لأن تعرفون ربما تكون النجاسة قد بقيت فيها أجزاء خفيفة وطفيفة وأجزاء سيرة رأيتهم فربما ظهرت في الماء، فإذا ظهرت في الماء أعطينا حكم النجاس، طيب ما ظهرت في الماء؟ أثر عليها الماء يقول ما أكثر منه؟ أي نعم فحين إذن نعطيه طهور. الطهورية لأن العبارة عندنا تغير الماء، إذا الماء لم يتغير فحين إذن لا نعطيه، نجاز. هاي الشباب؟ لا نعطيه نج نعطيه نقول طهور. طهور ولا نقول أيضا طاهر لأن الطاهر هذا أصلا كما أسلفنا لا وجود له، ما في ما اسمه طاهر أو قسم يقال له يقالوا له طاهر، ولهذا قال الشيخ وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها. نعم. إسلام. تفضل. الماء الذي يعني يلقي النجاسة ثم تزول النجاسة هل يستخدم في الوضوء؟ الماء المستعمل لاق النجاسة؟ إذا قلنا طهور يستعمل في الطهارة لا لا إذا حكمنا له بالطهارة رأيت فحينئذ نستعمله إذا توفر لدينا هذا الماء نفرض أن هذا الماء له على منحدر وأنت سكبت مثلا فهذا الماء الذي أنت استعملته في رفع النجاسة قد انحرف وتجمع رأيت فإذا حكمت لهذا الماء بأنه طهور استعملته في الوضوء استعملت وكذا لو سقط عليك منه شيء فإن لا تحكم عليه بالنجاسة طالما أنك حكمت له بالطهورية. نعم. وأما المستعمل في رفع حدث فإن كان متغير فإن كان يغترف خارج الإناء يغترف. نعم. فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهورا قليلا كان أو كثيرا قولا واحدة. وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الإناء فإن كان الماء كثيرا فالماء طهورا قولا واحدا فالماء طهورا قولا واحدا ليش مرفوع خبر فالماء طهور نعم فالماء طهور قولا واحدا وإن كان يسيرا طاهرا غير مطهر على المذهب وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله نعم هذا الماء المستعمل في رفع الحدث مثل إيش مثل الماء المستعمل في غسل الجنابة أو الماء المستعمل في الوضوء أي ماء يا إخواني نستعمله في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر فالمذهب عندنا يقسمونه إلى قسمين يقولون ننظر إلى, إلى الماء ننظر إلى الماء على قسمين طيب ننظر إلى الماء هذا من جهة الطهورية ننظر إلى الماء إن كان الماء كثيرا فهو طهور قولا واحد إن كان يسيرا فالمذهب يرونه طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر مثال ذلك مثال ذلك يا إخواني عندنا رجل عليه غسل جنابة وتوجد عندنا بركة طبعا البركة اذا فيها ماء كثير ولا لا اي اكثر من القلتين فانغمس فيه الرجل يريد أن يرفع حدثه انغمس فيه غمس ثم خرج يرتفع الحدث يرتفع الحدث يرتفع الحدث, يرتفع الحدث, يرتفع الحدث, يرتفع الحدث اين اين والماء يبقى طهور الماء هذا الذي استعمل يرتفع حدثه ويبقى الماء طهور بمعنى لو جاء رجل ثاني وقال اغتسل منه نقول نعم اغتسل منه اغتسل منه سيأتينا إن شاء الله تعالى هل يفعل المسلم هذا الفعل؟ هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى نحن نتكلم الآن لا نتكلم يا إخواني عن حكم فعله جائز أو غير جائز هل من الأدب أن يفعل أو لا؟ لا نتكلم عن هذا سيح. إنما نتكلم عن الماء عن الماء فالماء أيها الإخوة إذا استعمله الإنسان بهذه الطريقة لا يتأثر طيب هنا لو كان عندنا ما في طشت في طست بهذا الحجم فالرجل انغمس فيه طبعا سيصيب قدميه فقط ولكنه أخذ يستعمل وغسل رجليه بهذا الماء الآن الماء يسير ولا لا طيب غسل قدميه بنية رفع الحدث عن قدميه والآن سيكمل أخذ الماء وغسل على صدره، طبعا خالف السنة بهذا، لكن حنا المقصود التمثيل، وغسل على صدره، ثم غسل يديه، ثم ارتفع إلى إلى رأسه، يرتفع حدثه؟ ما يرتفع حدثه؟ هو لا يرتفع حدثه، فكيف حدث غيره؟ لماذا؟ قالوا لأن الآن استعمله في رفع الحدث وهو يسير. فيكون طاهر فيكون طاهر مجرد أن أدخل رجليه بنية رفع الحدث فعلا الحدث ارتفع عن قدميه ولكن لا يرتفع الحدث عن بقية جسده لأن هذا الماء استعمل في رفع الحدث استعمل. يعني ماذا يقولون له الآن؟ يقول له اطلع من هذا الماء واستعمل ماء آخر لترفع الحدث عن بقية جسدك ها هذا واضح؟ واضح يا إخواني؟ طيب لو جاء رجل يريد أن يستعمل هذا الماء ما يحق له واضح الآن أي نعم من باب أولى من باب أول طيب صورة ثالثة هذا كله في اليسير هذا ترى في اليسير صورة ثالثة لو كان عنده إنسان ما يسير فأخذ يا إخواني يريد أن هيتوظف طست بهذا الحجم. أو بهذا الحاجة قليل يسير وأدخل يديه بدأ بسم الله وتوظى وليس قائما من نوم ليل لأن القائم من نوم ليس يأتينا لا وأدخل يديه وبسمل طيب ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه أخذ يغترف ويتساقط الماء في هذا الطست ثم أدخل يده ورفع الحدث ثم أدخل يده الثانية ورفع بها أو عنها الحدث ثم غسل مسح رأسه ثم غسل أدخل قدميه الأولى في الطست ورفع بها عنها الحدث والثانية متى يصبح مستعملا؟ متى نقول له لا تستعمله على المذهب طبعا أول ما بدأ الماء الساقط، ها هو لو أدخل وجهه وغسله، لا هنا هنا طاهر اليد أليت بدأ من اليد هنا لأن يا إخواني أخذ أدخل يديه وغسل وجهه، هنا الآن الماء هذا الماء المتساقط خالط طهورا قليل لا، وهو قليل لا شك، الطهور مع الطاهر خالط طهور خالطة طهورا هذا لا يؤثر هذا يا إخواني لا يؤثر بإذن الله. طاهر طاهر أي إيه ثم لما أدخل يده ورفع الحدث هنا أصبح هذا الماء مستعملا في رفع حدث. إيش يقولون له المذهب؟ يقولون له خلاص ما تستعمله في رفع اليد الثاني يصبح هذا الماء طاهر. ليش لماذا؟ لأنه استعمل في رفع حدث، استعمل في رفعي في رفع حدث. طيب صورة رابعة. لو واحد عنده طست طستين، هنا بدأ لكن بالمناسبة الرجل لما أدخل يديه وغسلهما ليش ما قلنا من هنا يرتفع استعمله في رفع الحدث؟ ها على الاستعمال ما رفع الحدث. رفع الحدث لليدين متى؟ في غسل اليدين بعد غسل الوجه طيب لو جاء يا إخواني وأخذ يغسل الرجل يغرف غرفا اغترافا ويسكب في الإناء يعني مثلا أدخل يده أخذ غسل يديه طيب ثم غرف واستنشق وتمضمض خارج طبعا ثم غسل وجهه فتساقط ماءا وغسل يده وتساقط الماء في الإناء أيهما المستعمل في رفع الحدث؟ الآخر الطيب الأخر. الأول طهور. طهور. طهور ليس مستعمل وهكذا لو أنه اغتسل بهذه الطريقة لو اغتسل بهذه الطريقة يا إخواني فحينئذ الماء ليس مستعملا في رفع الحدث الماء الأول الماء الثاني هذا مستعمل في رفع الحدث الاغتراف لا يؤثر الاغتراف لا يؤثر متى يؤثر إذا نوى رفع الحدث يعني نبي نفرض لو أنه وهذه ربما تقولون فيها تعقيد لكن هذا هو عندنا المذهب يعني متى يرون الماء مستعملا في رفع الحدث الماء القليل إذا غرف بنية رفع الحدث يعني الآن لاحظوا غسل يديه ما يضره غرف تمضمض واستنشق لا يضره أخذ الماء وغسل وجهه لا يضره لأن إلى الآن ما نوارف الحدث بالمدخل لكن أدخل يده أدخل يده وغسلها في الإناء هنا يصبح الإناء الماء في الإناء مستعملا في رفع الحدث هاي بأوام يصبح الماء مستعملا في رفع الحدث هذا يا إخواني كل تفصيل للمذهب طيب دليل المذهب دليل المذهب يصبح طاهر ولا لا يصبح طاهر لكنهم لا يرون استعماله في رفع الحدث طاهر الماء ولا تستعمله في رفع الحدث أريد توضأ منه مرة أخرى لا حتى لو تريد تغسل رجلك بهذا الماء يقول لا يجوز لك طيب الدليل دليل المذهب هل لهم دليل أثري على الطاهر مهد ليس لهم دليل أثري ما في لهم دليل أثري لهم يقولون عقلي نظري وهو القياس قاسوه على واحد والثاني على العبد على العبد المملوك يقولون لو أنك حررت عبدا مملوكا لا تستطيع أن تحرره مرة أخرى كذلك الماء ليش قالوا استعملت في عبادة. هنا كذلك في عبادة فلا يصح طيب رمي الجمار الجمرة أخذته ورميت بها لا يحق لك أن ترجع تأخذه وترمي بها مرة ثامنية لماذا استعملتها في عبادة الماء كذلك قالوا أنت الآن استعملته في عبادة فكيف ترجع وتستعمله في عبادة أخرى ولكن هذه أقيسة تحتاج إلى دليل أما العبد فلا يتصور العبد ها هنا لا يتصور ليش؟ لأنه ما عاد عبدا. أنت إذا اعتقته خلاص يرجع عبد مرة ثانية ما يرجع لو فرضنا أنه كافر واسترقيناه مرة أخرى يعني مثلا أبو أواب عنده عبد مملوك له كافر فأعتقه أبو أواب أصبح حرًا ولا لا ولكنه ذهب إلى الكفار وقاتلنا الكفار واسترقيناه مرة أخرى. نعتقى يحق لنا أن نعتقى مرة أخرى عن عبادة، طيب أو كفارة، لماذا؟ لأنه عادة عادة عبدا، ولا لا، ها؟ لا بس الكفارة كفارة نعم كفارة يمين يعني مثل كفارة يمين كفارة صيام رجل جامع إحنا نقول كافر وذهب إلى بلاد الكفار وقاتلناه وسترقينا لا يسترق عندنا الحر في الشريعة الإسلامية لا يسترق إلا إلا بهذا السبب إلا بهذا السبب وهو الكفر وهو الكفر نقاتلهم ويقاتلوننا فنمسك يعني المقاتلة منهم لنا أن نسترقهم والأبناء لنا أن نسترقهم بالضبط, بالضبط أما حر ونبيعه مثل ما يفعل بعض الناس يمسكونه ويبيعونه حر هذا ليس بعبد هذا ليس بعبد فما قاسوه نقول هذا لا يمكن أن يتأتى لأنه إذا اعتقناه أصبح حرا أصبح فلا يمكن أن نعتقه مرة أخرى هذا قياس مع الفارق قياسهم قالوا الجمرة إذا رميناها ما نستعملها مرة ثانية ما الدليل؟ ما الجواب؟ عفوا هم يقولون الآن إذا أنت رميت الله ولا رحمة. عبد الرحمن أخذت عبد الرحمن الجمرة ورميتها يقولون ما يحق لك إنك مرة ثانية ترمي بها وإيش الجواب عن هذا؟ ما, ما الجواب عن هذا؟ نقول حتى دليل. هذه ما الدليل لا مانع أن الإنسان يرمي بها مرة ثانية لا مانع أن الإنسان يرمي بها مرة ثانية لأنه يا إخواني لا دليل ثم هب أن نوافقناكم في هذه المسألة فهل نوافقهم في هذه في هذه المسألة؟ ل لعله رأيتم لعله وهي يعني هذه مثلا قد استعملت ال الآن هذه هذه الحصا يعني هذا إن وافقناكم فهل كذلك الماء؟ فهل كذلك الماء؟ مع أن حتى مسألة الحصى يا إخواني ليس عليها دليل بمعنى. ولذلك يعني من من السعة على الناس أنهم إذا إذا وجدوا حصن يأخذون ويرمون به مرة ثانية ولو كنا في في عند الجمال في المذهب الشيخ ما يرمى فيها ما يرما فيها ما يرما فيها إذا رمي فيها أما على الصحيح فلا بأس أن ترمي بها مرة ثانية ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب وهو طهور على القول الصحيح لعدم الناقل له عن الأصل ولأننا نقول يا إخواني ما فيه قسم ثالث يقال له قالوا له طاهر لكن ما حكم إن الإنسان ينغمس في الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم سيما إذا كان الماء راكدا دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا يغتسل أحدكم في الماء الذي لا يجري لا لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة هذا من هي عنه لماذا؟ لأن هذه المياه يا إخواني مصدر شرب ومصدر حياة للناس فإذا حتى الماء الجاري حتى الماء الجاري لا يستعمل يا إخواني يلقى فيه القاذورات لأن هذا يلوث على الناس هذا الماء ولا شك أن الماء يا إخواني يعني من أعظم النعم والمياه حينما يرزق بها العباد لا يعني يستعملون هذا الاستعمال الخاطئ يجعلون فيها يعني النجاسات يجعلونها محلا والعياذ بالله للقاذورات وإلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب ليس لأنه يؤثر ليس لأنه يؤثر نجاسة أو طهارة لا وإنما استقدارا ليس من الأدب ليس من الأدب فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد يا إخواني إنه نجس أي نعم وإنما هو نهي عما لا يليق عما لا يليق والنهي عن الشيء لا يستلزم النجاسة وهذه عندنا قاعدة ليس كل محرم نجس ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم هذه قاعدة عندنا ليس كل محرم نجس يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا مثلا عن آآ آآ الماء نغتسل في الماء الجنوب ليس لأنه لي يصبح نجسا هذا محرم فقط يعني الحديث قصار الحديث هي يدل على التحريم بس هل يدل على النجاسة؟ لا النجاسة شيء زائد نحتاج إلى دليل آخر حتى نثبته به فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد التحريم فقط ولا نستفيد النجاسة لأن النجاسة شيء زائد لكن حينما يثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء نجس نستفيد منه, منه التحريم ولهذا قال أهل العلم كل نجس محرم ولا عكس كل نجس محرم ولا عكس ولهذا يا إخواني الخمر على يعني قول جمع من أهل التحقيق ومنهم الشيخ بنثيمين رحمه الله الخمر محرمة ولكنها ليست طيب الدخان خالص محرم وليس بنجس هنا الى هنا وصلى الله وسلم وبارك على عبديه واسولي محمد